ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على فَبِإِذْنِ فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا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 رسوله من اهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذل قربا واليتاما والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم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 هؤلاء آمِئُك هم الصادِقون، والذين تبَوَّءَ الدَّارَ والإيمان من قبلهم يُحِبُّونَ مَنْ هَجَرَ إلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجْدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا